الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قدر سَوْفَ يُعَذِّبُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى صلاة قاموك سلا يرام قَلِيلَ مُذْبَذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ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 يريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك لسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلاصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يوتي الله المؤمنين اجرا عظيما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوه عن سوء فإن الله adi